يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجديل ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجديل ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل يستشرفون قدومه في ساعة عند الأصل يستشرفون قدومه في ساعة عند فإذا من الفردوس هب نسيمه البرد العليل هتفت قلوب الناس أهلا أيها الشهر الفضيل الشامر الفضيل رمضان يا عمر يمرك أنه حلم جميل دمعي هما قبل اللقاء كما هما قبل الرحيل فلأ أنت للقلب الصفي وأنت للروح الخليل أنت الخليل اشتقت للصلوات للإفطال للذكر الجليل لسمو روحي حين تلقي حمل دنياها لترنم التالين في الأسحار يسري كالهدي لترنم التالين في الأسحار يسري كالهدي دهر طويل فوقفت أستجل المدى وصعدت أعناق النخيل مستشرفا كي ما تطل بساعة عند الأصيل عند الأصيل فإذا من الفرد وسهب فنسيمك البرد صدقت قلبا قال لي هو قادم عما قليل قلب المحب بدليله وإليك في قلبي دليل قلب المحب بدليله وإليك في قلبي